اعلم اولا أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين قرأه نافع وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي فناداها من تحتها بكسر الميم على أن من حرف جر وخفض تاء تحتها لأن الظرف مجرور بمن وقراه ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم فناداها من تحتها بفتح ميم من على انه اسم موصول هو فاعل نادى اي ناداها الذي تحتها وفتح تاء تحتها فعلى القراءة الأولى ففاعل النداء ضمير محذوف وعلى الثانية فالفاعل الاسم الموصول الذي هو من وإذا عرفت هذا فاعلم أن العلماء مختلفون في هذا المنادي الذي ناداها المعبر عنه في إحدى القراءتين بالضمير وفي الثانية بالاسم الموصول من هو؟ فقال بعض العلماء هو عيسى وقال بعض العلماء هو جبريل وممن قال إن الذي نادى مريم هو جبريل ابن عباس وعمر بن ميمون الأودي والضحاك وقتاده والسدي وسعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه وأهل هذا القول قالوا لم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها ومن قال إن الذي ناداها هو عيسى عندما وضعته أبي ومجاهد والحسن ووهب بن منبه وسعيد بن جبير في الرواية الأخرى عنه وابن زيد فإذا علمت ذلك فاعلم أن من قال إنه الملك يقول فناداها جبريل من مكان تحتها لأنها على ربوه مرتفعة وقد ناداها من مكان منخفض عنها وبعض أهل هذا القول يقول كان جبريل تحتها يقبل الولد كما تقبله القابلة والظاهر الأول على هذا القول وعلى قراءة فناداها من تحتها بفتح الميم وتاء تحتها عند أهل هذا القول فالمعنى فناداها الذي هو تحتها أي في مكان أسفل مكانها أو تحتها يقبل الولد كما تقبل القابلة مع ضعف الاحتمال الأخير كما قدمنا أي وهو جبريل فعلى القراءة الأولى على هذا القول فناداها هو أي جبريل من تحتها وعلى القراءة الثانية فناداها من تحتها أي الذي تحتها وهو جبريل وأما على القول بأن المنادي هو عيسى فالمعنى على القراءة الأولى فناداها هو أي المولود الذي وضعته من تحتها لأنه كان تحتها عند الوضع وعلى القراءة الثانية فناداها من تحتها أي الذي تحتها وهو المولود المذكور الكائن تحتها عند الوضع وممن نختار أن الذي ناداها هو عيسى ابن جرير الطبري في تفسيره واستظهره أبو حيان في البحر واستظهر القرطبي أنه جبريل قال مقيده عفى الله عنه وغفر له أظهر القولين عندي أن الذي ناداها هو ابنها عيسى وتدل على ذلك قرينتان الأولى أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل صارف عن ذلك يجب الرجوع إليه وأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا جبريل لأن الله قال فحملته يعني عيسى فانتبذت به أي بعيسى ثم قال بعده فناداها فالذي يظهر ويتبادر من السياق أنه عيسى والقرينة الثانية أنها لما جاءت به قومها تحمله وقالوا لها ما قالوا أشارت إلى عيسى ليكلموه كما قال تعالى عنها فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وإشارتها إليه ليكلموه قرينه على أنها عرفت قبل ذلك أنه يتكلم على سبيل خرق العادة لندائه لها عندما وضعت وبهذه القرينه الأخيرة استدل سعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه على أنه عيسى كما نقله عنه غير واحد وأن في قوله ألا تحزني هي المفسرة فهي بمعنى أي وضابط أن المفسرة أن يتقدمها معنى القول دون حروفه كما هنا فالنداء فيه بمعنى القول دون حروفه ومعنى كونها مفسرة أن الكلام الذي بعدها هو معنى ما قبلها فالنداء المذكور قبلها هو لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا واختلف العلماء في المراد بالسري هنا فقال بعض العلماء هو الجدول وهو النهر الصغير لأن الله أجرى لها تحتها نهرا وعليه فقوله تعالى فكلي أي من الرطب المذكور في قوله تساقط عليك رطبا جنيا واشربي أي من النهر المذكور في قوله قد جعل ربك تحتك سريا وإطلاق السري على الجدول مشهور في كلام العرب ومنه قول لبيد في معلقته فتوسطا عرض السري وصدع مسجورة متجاورا أقلامها وقول لبيد أيضا يصف نخلا نابتا على ماء النهر سحق يمتعها الصفا وسريه عم نواعم بينهن كروم وقول الآخر سهل الخليقة ماجد ذو نائل مثل السري تمده الأنهار فقوله سريه وقولهما السري بمعنى الجدول وكذلك قول الراجز سلم ترى الدالية منه أزورا إذا يعب في السري هرهرا وقال بعض أهل العلم السري هو عيسى والسري هو الرجل الذي له شرف ومروءه يقال في فعله سرو بالضم وسرى بالفتح يسر سروا فيهما وسري بالكسر يسري سرا وسراء وسروا إذا شرف ويجمع السري على هذا على أسرياء على القياس وسرواء وسرات بالفتح وعن سيبويه أن السرات بالفتح اسم جمع لا جمع ومنه قول الأفوه الأودي لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا ويجمع السرات على سروات ومنه قول قيس بن الخطيم وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك أردانها ومن إطلاق السري بمعنى الشريف قول الشاعر تلقى السري من الرجال بنفسه وابن السري إذا سرى أسرعهما قال وقوله أسرعهما أي أشرفهما قاله في اللسان أيها المستمع الكريم سوف نكمل بقية تفسير الآية في اللقاء القادم إن شاء الله وسنقف هناك على أظهر القولين في السري عند المؤلف رحمه الله فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته